أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في طلال مبين وكذلك إذ إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كُوكَبَاتٍ قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا فَلَقَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى القمر بازغا قَالَ هذا رَبِّي فَلَمَّا فَلَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون وحجهت وجهي الذي فضر السماوات والأرض حريفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال تعاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن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 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك عجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء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 وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطى وكلا فطلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى سراط مستاقيم ذلك عدى الله يأتي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبض عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هُمْ لَائِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهَدَاهُمْ قَتَلِ قُل لَّا أَسْمَعُكُمْ عَلَيْهِ يَجْرَا إِنْ هُوَ إلا ذكرا وما قدر الله عقبه بدريه يبقوا ما انزل الله على بشر من شيء قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَادِيسًا تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا قل اللَّهُ ثُمَّ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذرهم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وَمَن ظَلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ رُوحِي إِلَيَّ وَلَمْ يُحَالِ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَنُزِنُ مِثْلَ مَا أُنْزِلَ مُوَلًّا وَلَمْ تَرَ لَائِبَ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 ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم فراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم مما كنتم تدعمين إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فارق الإصلاح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 فامتقر ومتمدع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خارا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها أقوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى فبره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم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 فما أنا عليكم بحافظ، وكذلك نصرف الآيات، وليقول درس، بل نبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحى إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. وَلَمْ يَشَأِ اللَّهُ أَن وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا لَنَا أَنْ نَعْبُدَ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ ظُلْمًا بَغَيْرِ كذلك زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُونَكُمْ أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في ضغيانهم يعمهون